إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء موضع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 متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريخ وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشترون وحور عين أمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأذيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخضود وطرح منضود وظل وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن فجعلناهن أبكارا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 أكلون من منه شجر من زقوم، فمالئون منها البطن، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلو تصدقون أغرئتم ما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 جعلتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقيم فسبح باسم ربك العظيم الا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تانزلون من رب العالمين أَفَبِهَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدِينُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَن كُمْ تُكْذِبُونَ فلولا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا توصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن صادقين فأما إن كان من المقربين من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزر من حميم وتصرية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم